ما رج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آل إربكوا ما تكذبان يخرج منهم اللؤلؤ والمزجان فبأي آل إربكوا تكذبان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 يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض إن استطعتم أن تفدو من أقطار السماوات والأرض فانفدو لا تنفذون إلا بسلطان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عذابا بِهِ انس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمذهن إنس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 لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خطر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك للجلال والإكرام